قل انما انذركم بالوحد ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذون ولئن سَنُفْنِي مَن نَّفَثَ مِن عَذَاب رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا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 126. وهم من الشاعة مشفقون 127. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون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 قَالُوا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَ تَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أن أَنْتَ مِنَ الْلاَّعِبِينَ قَالَ بل رَبُّكُمْ رَبُّ بِسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَقَدْ أَنَّى لَأَكِيدَنَّ أن أَفْنَانَكُمْ بَعْدَ أَنْتُمُ النُّومُ ذِكْرِي